أهم شيء عند المرأة سمعتها كرامتها هذه المرأة اللي طالعة كاشف شعرها فاتحة ملابسها لابسة ضيق من الملابس وتقهقه وتضحك مع هذا وتتكلم مع هذا الحياء وين الحياء العثى والراحت كرامة المرأة وين راحت صح أنا أدري إن كثير من النساء قد تكون غير محجبة لكنها مصلية صح لكنها ما تخل أحد يكلمها صح لكنها متدينة يمكن حتى القرآن تختمه صح وتتصدق هذا كل مأجور ما عليه لكن الله عز وجل أراد منك أن تكمل هذا الدين وتكمل هذا الإيمان وتكمل هذا النور بهذا اللباس الذي فرضه الله عز وجل عليك تتمنين يا أختي الفاضلة يا أختي الصالحة يوم القيامة إذا تطايرت الصحف وإذا وضع الميزان وإذا شابت الشعور خوفا من الله وإذا بكى الناس وإذا عرقت الأجساد حتى وصلت إلى المناكب وإذا دنت الشمس وإذا حشر الناس جميعا إلى ربهم تتمنين يا أخت الفاضلة أنك في هذه الدنيا لم تكشف شيئا من الجسد لمن حرم الله عز وجل عليك أمر إلهي أيتها الصالحة أيتها العفيفة أيتها الطاهرة أنا أدري أنك الحمد لله خمس صلوات صيام رمضان أدري بعض كنا مستحيل واحد يكلمها بالحرام مستحيل يتجرأ عليها واحد وحتى يهمون متحجبة أنا أدري كثير من غير المحجبات بفضل الله مستقيمات لكن مع هذا لا زالت مقصرة لا زالت عندها شيء لازم تكمله لا زالت في أمر إلهي رباني إلى الآن ما استجابت له. ليش ما تبدأ الآن كل أخت مؤمنة؟ كل أم عندها بنات كملوا تسع سنوات إلى الآن ما تحجبن كل أب يسمعني الآن عند بنت كملت تسع سنين عشر سنين ليل الحين ما لبست الحجاب وكلما كانت البنت صغيرة كلما كان الأمر أسهل وأسهل كلما كبرت كلما صعب الأمر أكثر فأكثر ابدأ من الآن الله عز وجل خلد نساء في التاريخ لحيائهن لعفتهن للمحافظة على دينهن أنا أدري بنتك عفيفة أنا أدري أن ابنتك الحمد لله متربيا لكن هذا أيضا لا يعفيها من عمر الإله تدني عليها من جلابي بهن أن تبدأ بلبس الحجاب أن تستعين بالله جل وعلا ما عليك من الناس يا ابنتي يا أختي الفاضلة لا عليك من البشر لا عليك من نظرات الناس ترى طبيعي الذي يلتزم بدين الله الناس يطنزون عليه طبيعي هذا الذي يستقيم على شرع الله إن الذين أجرموا كانوا من الذين أجرموا وإذا مروا بهم غامزون. طبيعي أن المرأة المستقيمة تعاديها كل فتاة غير صالحة لكن من أحبت الله جل وعلا والله لا تبالي ولا تهتم ولا تلتفت لكلام الناس بل تلتزم من الآن بشرع الله جل وعلا وقرأ هذه الآية الليلة قبل ما تنامين وتدبرها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن أنا أدري أن بعض البنات ربما الآن ربما الآن لا زالت مترددة، بعض الأمهات لا زالت متحيرة، بعض الآباء لا زال يقول الناس، خلكم معنا إن شاء الله رح تقتنعون لكن اسمعوا الكلام أحلى منعطف عطف في حياة البنت حين تلبس الحجاب، خصوصا إذا كان لبسه لله جل وعلا، ليس عادة كما تصنع الفتات بعض الفتيات تلبسه لأن عادة، لأن خلاص الكل لابس أو أجبرت لأنها مجبورة لهذا لبست ولهذا أول ما تسافر إلى بلد أو تختلي مع أناس نزعت الحجاب ورمته هذه ما تحجبت لله عز وجل التي يخرج الأمر من قلبها أن أريد أن أتحجب لله هذه مستحيل والله لو تضرب ضربا على أن تنزع الحجاب ما تنزعه لأنها لبسته لله جل وعلا ما رأيك؟ هل اتخذت القرار؟ أم لازلت متردده الأمر ربما يمضي سريعا وربما لا ندرك حتى تنتهي هذه الحلقة حتى اتخذ القرار الآن قولي يا رب عجلت إليك ربي لترضى لا تفكر في الصاحبات خصوصا الفتاة التي صاحباتها كلهن غير محجبات هذه صعب. أول محجبة في المجموعة هي أصعب وحده أصعب أن تتخذ القرار لكن سوف تكون أكثرهن أجراً ليش؟ لأنها تواجه صعوبة أصعب من البقية أثنين لأنها بإذن الله رح تكون قدوة لغيرها ورح تأخذ أجرهن كلهن يعني مو بس تتخذ القرار لا إن شاء الله كل أصحابك حتى اللي يستهزئون عليك وحتى الذين اللواتي يتكلمن عليك بالسوء قول إن شاء الله تكون هدايتهم على إيدي استعيني بالله ولا تعجزي فرصة الآن تتخذين القرار تسع سنين مصغيرة ترى تسع سنين في الشريعة خلاص مكلف الآن أن تلبس الحجاب لأنه قد تبلغ الفتاة في هذا السن ونحن ما ننتظر حتى تبلغ وتقع بالإثم ويصعب عليها الأمر مثل الصلاة يعود عليها الطفل الصبي حتى وإن لم يبلغ حتى إذا بلغ صار الأمر سهلاً عنده أخت الكريمة أخت الفاضلة أنا أعلم أنك تحبين الله أنا أدري أنك ربما في صلاتك وعبادتك أحسن من كثير من المحجبات صح لكن هذا ليس عذر عند الله سبحانه وتعالى أن تأتي يوم القيامة فيسألك الرب عز وجل تعلمين أن الحجاب واجب تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلمين أن رسولك قد أمرك به لماذا لم تستجيبي؟ أرجو يا أختي الفاضلة أرجو أيتها الأم الكريمة خلنقعد مع بناتنا اليوم ونقول لهم ما رأيكم يا بنات؟ ما رأيكم؟ اللي تتحجب لها مكافأة أول شيء مكافأتها عند الله سبحانه وتعالى ثاني شيء عندنا أيضا مكافأة لها وهدية خلونا إحنا الأسر والعوائل نسوي عادة نحن نخترعها هذه العادة شنو هذه العادة؟ البنات اللي في العائلة كل سنة نسوي لهم حفلة اللي تتحجب اللي تحجبت بنت فلان وبنت فلانة وبنت فلانة نجمعهم في يوم من الأيام ونسوي لهم حفلة ونعطيهم جوائز تكريما لهن وتشجيعا لمن لم تتحجب إلى الآن فرصة أيتها البنت الفاضلة نبدأ بالحجاب استجابة لله عز وجل أنا أدري إنك مقتنعة القرار قد يكون شوي صعب اتخذيه الحين وما عليك من البشر أهم شيء ان يرضى عليك رب البشر جل وعلا نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته